قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا مُعَادٍ زِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 وَإِن جَدَلكَ فَقُللناهُ عَلَُ بِمَا تَععمللُون اللهَّهُ يَحكُم بَنَكُمْ يَوومَ الْ القامَةِ فِي مَاكُُمْ فِيهِ تَخْتَلِفون أَلَم تَعلَم أن اللهَّه يَعلَمُ ماَا فيِي السَّماءِ وَالأَررض إِ ذَلِكَ فِي كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ